صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي آمن, آمن وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشراء أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصر أهل قُلْ قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ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 قال سالح الحق والحق اقول لام لا ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ورف من مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع, فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثانية قشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله